صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا فقوم ما رزقناكم من قبل أَنْ يَأْتِيَ يوم لا بيع فيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 فأباته الله مئة عاميا ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.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 وَلَمَن أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ